إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ فِي شُولٍ فَاكِهُونَ لهم في غافات غسور وامتال 我 un ne فِي جَنَّاتٍ نَّعْمُ الْمَتَاعُ كُنتُمْ تُعْدُونَ إِنْ فَلَوْ غَيَّ مَغْمَاكُم كُنتُمْ تَصْرُخُونَ جِمعَ عَلَاءَ وَجِئَ وَتَكَلَّمُ نَائِدِي جِئْتُ لِأَشْهَدُ لَونَ شُ لَ قس الن عَلَ أَونجِ فَتَفَ قُر قف يوبَصيرُ قول